موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما وزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع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 السموات والأرض ولا يهده حفظه ما وهم العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد بين الغي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال في صام والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلم Panie أصحاب Panie هم فيها خالدون Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Chciałem powiedzieć, że w tej chwili nie ma żadnych problemów, bo nie ma żadnych problemów, bo nie ma żadnych problemów. Chciałem powiedzieć, Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie عَلَى وَهِيَ عَلَى قَالَ أَنَّا يحيي هذه الله بعد مَوْتِهَا فَأَمَّا نَهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ولنجعلك آيَةً لِلنَّاسِ وَهُوَ يُرَى إِلَى العظام كيف فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِفْقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِينَ الْمَوْتَى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل Szanowni Państwo,